فقال وَأَتْبَعَ التَّمِيمِ كُلَّ سَائِلِي بِذِي الثَّلَاثِ جُمْلَةِ الْمَسَائِلِي قوله وَأَتْبَعَ التميمي يعني بعد أن ذكر المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقول الناظم هنا التميمي هي نسبة المؤلف إلى قبيلة بني تميم سليمان محمد بن عبد الوهاب التميمي فالتميمي نسبة إلى القبيلة التي ينتسب إليها وبن تميم قبيلة من العرب مشهورة وأحيانا قد يشار إلى الشخص باسمه وقد يشار إلى بلدته وقد يشار إلى قبيلته هذا أمر متعارف عليه فيما يتعلق بالتراجم ونحوها فقد تقول فلان الدمشقي مثلا أو ذكر الدمشقي إذا كان يشتهر بذلك كما اشتهر أكثر من شخص بنسبتهم إلى البلدان كالأصفهاني والأصبهاني والكرماني ونحوهم وقد ينسب إلى القبيلة كأن يقال التميمي أو الهذلي أو ما شابه ذلك وقد ينسب بعضهم إلى المذهب فيقال فلان الشافعي أو الحنفي أو المالكي أو الحنبلي لكن نسبة المذهب في الغالب تكون للإسم السابق محمد الشافعي فلان المالكي فلان الحنفي وهكذا على كل الناظم هنا أراد بالتميمي الذي هو المؤلف الأصلي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وبنه تميم مُدِحوا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وذكر في الحديث الصحيح أنهم أشد أمته على الدجال أشد الأمة على الدجال في آخر الزمان هم بنوا تميم وهذه منقبة من مناقب بني تميم ولهم وعليهم لم يكن هذا الفضل مختصاً بهم من كل الوجوه بل لهم وعليهم فقد وقع منهم مواقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهم الذين نزل فيهم قوله تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون وكذلك أيضا منهم من ادعت النبوة فكانت من بني تميم لكن هذا لا يخرج الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن بني تميم وأنهم أشد أمته على الدجال النظم هنا يشير إلى أن التميمي رحمه الله أتبع ما ذكره في السابق بمسائل ثلاث بمسائل ثلاث وقوله كل سائل يعني كل سائل يسأل عن مثل هذه المسائل فسيجد هذا القول أو هذه المسائل مبسوطة فيما ذكره الإمام رحمه الله تعالى بدي الثلاث جملة المسائل يعني جملة هذه المسائل هي ما سيأتي ذكره في قول الناظم هنا فأولاً